مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر افاهم فهم غافلون لقد حط القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.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 مِنْ لَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تطيرنا بكم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 الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهم إن يردني الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي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 جاءوا يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وما عملته أيديهم أ يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن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 ما تأتيهم من آيَةٍ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله ونفق في الصور فيذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إو كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة.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 سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو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 تُمْتُعَدُونَ اسْلُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا, أيديهم وتكلمنا أيديهم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 فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ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 شيئا يقول له فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ال سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء